حصريا على موقع مرات, مرات, موقف مرات, موقف مرات موقف من حياة لخط موقف ألبي من قوة بإنسي انا مش عارفني شكل ان عمر خطفني وليه كله كارثني مع اني عصير ات مهمي وملي سامني جرح وفيا ومصر دمي نفس انا في حرمك يا امي انا شايت الوين بجد كاين <تصفيق> كل ثانيه بتجري كل يوم ببقى ضحيه نفسي حد يخاف عليا انا في اموت نفسي لاي حد عم مفيش ولا حد يربو كل واحد سحله همه. ويريت الغول ما بقتش بفكر مهما ال مش من الحياه انا خدت موقفي قلبي دم من الهبوب السما بتغسل حلمي السما كل فاكرا لما كنت ليا كنت جنب يا نور عنايا تلعتي فيلم المشرحية شطرة في التمثيل بس أنا المخرج يا شطرة أنا اللي خليتك البطلة بس هي كانت فترة حسين أحمد دمارا دكتور